ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 حسابهم مع تحيات صدى الفجر الموقع الأول لقراء البحرين.